at <laughs>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 تاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُقْتَصِدٌ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يحلون فيها من ساور من ذَهَبٍ ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وَقَالُوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نص ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عَذَابِهَا كذلك نَجْزِي كل كفور وَهُمْ يسترخون فيها ربنا أَخْرِجْنَا نعمل صَالِحًا غير الذي كُنَّا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فيه من تذكر وجاءكم النذير فَذُوقُوا فما للظالمين من نصير إن الله غيب السماوات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 بل يعد الظالمون بعضهم بعضا لا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تنزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير يكون أهدا من إحدى لما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا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 ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا